وَجَاءَ أَفِكٌ عَن وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا ظَلَمْنَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وإن شطت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى من كم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها ومقراء كتابه انني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه في جنته عاليه وقف هادنيه كلوا واشربوا من ان بما اسلفتم في الايام الخاليه وان ما من اوتي كتابه بشماله فقولوا يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما خسابيه.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 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحظ على طعام المسكين